من الله الرحمن الرحيم يا أيها المزن قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن رئة الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبدل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما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 أول نعمة ومضيهم قليلا إن لدينا أنك لو وجحيما وطعاما ذا ضعيفا وعذابا أليما إن لدينا أنك لو وجحيما وطعام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 فعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الويدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء استخر إلى رضي سبيلا إن هذه تذكره فمن شاء استخر إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقول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 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأن من خير تجدوه تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله